ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله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 فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وَلَا ركاب, ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كُلِّ شيء قدير لا افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول وللقرى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي يكون دولة بين الاغنياء منكم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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنا يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم